وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِافْتِكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّمَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتني الفضل منكم والسعه ان يؤتون للقرى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 الخبيثات للخبيثين والقبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هؤلاء مبرأون مما يقولون له فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حتى تستأنسوا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا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 وليضربن بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ آبائهن أو آبائهن أو آبائ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ, أو أبنائهن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 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفنحون وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يونهم الله من فضله والله واسع عليم في الذين لا يجدون نكاحا حتى يونيهم الله من فضله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 لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن, فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينا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 الذين كفروا اعمالهم تسرا ببقيع كسراب بقيعتي كسراب يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم شيئا لم يجده شيئا ووجد الله إذا الله عاده فوافه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر الوجيع موج من فوقه موج من فوقه موج ضلما بَعْضُهَا بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدي لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أن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 أَلَمْ تر أَنَّ اللَّهَ يزجي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ من جبال فيها الْأَرْضَ فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سلا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل داء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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فأولئك, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس النار المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم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 كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضان ثيابهن غير متبرجات بزينه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 فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما كل شيء عليم